طفة أم شاة نبتله فجعل له سميع بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا صبون من كأس كان مزاجها كافورا.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 دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وكواب كانت قواريرا قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى السبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أمم ثوران وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَاستَبْرَقُ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَسَقَاهُم مَّرَبُّهُمْ شَرَابًا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطعن منه كفورا، وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبح ليل طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون. قناهم وشددنا أسرهم وإلا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن ساء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء